بسم الله الرحمن الرحيم والناجعات غرفا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدفقات أمرا يوم ترجف الله فتتسفعها الراجفة يوم يومئذ واجفة أبصارها طاشعة يقولون أئنا لمرض في الحافرة أئذا كنا عظاما نقرة قالوا تلك إذا كرة قاصره فإنما هي تجرة واحدة فاذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذا أتاه رفه بالواد المطجة توا اذهب لها فرعون إنه طرى فقل هل لك أن تدك واهتيت الا ربك فتدخش فراب ام الكبرى الفضره فتكتب وعطات ان ذا ايات فهجر فقال انا ربكم الاعلى فقال ربكم الأعلى الله نكارا الاخره والاورا ان في ذلك لعب لمن يخشى فأنتم جدوا خلقاً بالسماء السماء بناها رفع سمتها فتغلاها وأخرج لينها وأخرج رحاها والأرض بعد ذلك أخرج منها ماءها ومرحاها والجبال أرتاها متاعاً لكم وجئاً فإذا جاءت الطامة الكبرى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 فمن ذكراها إلى رب فمنتهاها إنما أنت منفر من فأنهم يوم لم يلبثوا إلا